الحمد لله صلواته والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا المقرر عدنا في هذه الجلسات الثلاثة إنما هو مدارس كتاب الطهارة من متن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله لكن بعض الإخوان قال مقرروا الأبيات التي نظمها عبد الواحد بن عاشر في كتاب الصيام يعني في هذه الجلسة التي لم تكن مقررة وأرادوا أن يكون عليها بعض التعليق الخفيف نحن نقتصر في هذا الأمر على يعني بيان ما ذكره الناظم من غير إطالة حتى يتوفر الجهد لحلقة المساء التي هي الحلقة الثانية من كتاب قال علي الرحمان كتاب الصيام هذا الكتاب ذكر فيه فريضة أو الركن الثالث من أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين قال كتاب الصيام صيام شهر رمضان وجب أشار إلى أن صيام الشهر المسمى برمضان هو واجب وهذا بإجماع المسلمين ورحم الله فرض على المسلمين صيامه بالكتاب وكذلك بالسنة وأجمع المسلمون على صومه لم يخالف منهم أحد فمن أقر بصومه وصامه فذاك هو المطلوب ومن جحد صومه فهو ليس بمسلم من جحد فرضيته ومن أقر بصومه ولم يصمه اختلف الناس فيه فقال بعضهم إنه يحبس وقت الصيام ثم يطلق صراحه ليأكل في الوقت الذي يأكل فيه الناس صيام شهر رمضان واجب. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وذكر الصيام أيضا الحديث الصحيح الذي فيه يعني حديث جبريل المعروف الطويل الذي فيه الإيمان والإسلام والإحسان ثم قال في رجب شعبان صوم ندب عندما ذكر فرضية صيام رمضان أشار إلى بعض الأيام والشهور التي يستحب فيها الصوم في رجب فذكر شهر رجب وشهر رجب فيما أعلم لم يرد فيه حديث صريح بخصوصه لم يرد فيه حديث بخصوصه وإنما ذكر في سياق الأشهر الحرم ورجب من جملة الأشهر الحرم أشهر الحرم التي هي ذو قاعدة وذو حجة ومحرم هذه ثلاثة أشهر متتالية وهناك شهر فرد هو رجب وحده هذه الأشهر الحرم جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم وترك صم من الحرم وكذلك أشير إلى الصيام في شهر رجب في الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن اكثاره من الصوم في شعبان قال ذاك شهر بين ذاك شهر بين رجب وشعبان يغفل الناس عنه في هذا الحديث إشارة إلى أن رجب لم يكن الناس يغفلونه عنهم وكيف لا يقولون عنه يصومه؟ فقد يكون في هذا إشارة إلى الصيام فيه في رجبين شعبان ما شعبان في فيه ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله أيضا لأن قال ذاك شهر يقول الناس عنه من رجب ورمضان يك وكذلك من فعله فإنه كان يصوم شعبانا إلا قليلا وجاء أنه كان يصومه كله يصومه كله يصومه إلا قليلا وجاء فيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذ انتصف شعبان فلا تصوم وخير ما يحمل عليه هذا الحديث أنه في الذي لم يعتاد الصوم في أيام معلومة في الخميس والإثنين في, من كل شهر في الذي اعتاد الصيام فهذا الحديث لا يتناوله الله أعلم في رجبين شعبان صوم ندبا كتسع حجة وكذلك تاسع ذي الحجة تاسع الحجة استغفر الله كتسع حجة معناه كالأيام التسع من ذي الحجة فتلك الأيام التسع من ذي الحجة يندب الصيام فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها ما من أيام العمل الصالح فيه إن أحبه الله تعالى منه في هذه الأيام قال والجهاد في, في سبيل الله الحديث فتيك الأيام التسعة يندب الصوم فيها. قال وأحرى الآخر الآخر يعني التاسع وهو يوم عرف فهذا يتأكد صومه لغير الحاج أما الحاج فإنه يستغل بالذكر والدعاء وهو في أمر يعني ينبغي أن يستغل فيه بما هو فيه ولا يصوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم إذ علم أصحابه أنه غير صائم عندما بعثت إليه بعض النساء المؤمنات بكوب وشربه وهو على ناقضه فدل على أنه لم يصف وهذا يبين نعم. بسنأتي إليه و يعني هذا يدل على أن فضل عرفة فضل عرفة يكفر أعظم مما يكفر الصوم لأنه للم يكن مكفرا أعظم مما يكفره الصوم لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه واضح أحكي إذن قال كتسع حجة وأحرى الآخر أحرى معناه أولى وأحرى الآخر وينه ليس ألت عليها بالضب وأحرى الآخر معناه أولى الآخر وينه الحجة كثيسي حجات وأحر الآخرو كذا المحرم كذا المحرم وكذلك شهر الله المحرم الذي الصوم فيه بعد رمضان أفضل من غيره أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم كذا المحرم وأحر العاشر وأولاء صوم يوم العاشر اللي هي نسميها عاشورا عاشورا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفاه الله تعالى تمنى أن يصوم التاسع حتى يخالف اليهود فمن صوم التاسع وأضاف إليه العاشر فهذا خير كذا المحرم وأحرى العاشر عندما أشار وذكر الصوم الواجب وأشار إلى بعض أنواع الصوم المندوب ذكر ما يثبت به رمضان فقال ويثبت الشهر برؤية الهلال يتموت الشهر برؤية الهلال بأن يراه عدلان عند أهل المذهب عدلان يشهدان بأنهم قد رأوه أو برؤية مصطفية عدد كثير من الناس أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ولا يمكننا أن نكمل شعبان ثلاثين يوما إلا إذا أحصينا هلاله وعرفنا أنه دخل في يوم الهلالي ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أحسوه هلال شعبان لرمضان كما روى الترمذي ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاث ناق بيلا الشهر الذي تقدم فيه كمال فيه كمال أما الحساب فلا حساب الفلكي حساب الفلكي فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب شهر وهكذا وهكذا وهكذا وخنص الإباحة في الثالث وهذا لا يدل على أن الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب بل يدل على أنها في خصوص هذا الأمر لا تعتمد على الحساب وأنتم ترون كيف يضطرب الفلكيون في هذا الأمر فبعضهم يقول لهالبان بعضهم يقول مايبانج بعضهم يقول بان في المحيط الأطلسي بعضهم في المحيط الهادي وهكذا ولذلك نحن نعتمد في إثبات هلال رمضان على رؤية كما قال النبينا عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وقفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقضروا له وفأكملوا عدة ثلاثين ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في الكمال ثم بين فرأي الصوم فقال فردوا نعم ما لا أقضروا له <تصفيق> لا جاء مفسرا فقدروا له معناه أكمل العدة فبعض الناس اعتمد على فقدروا له لكن جاءت الرواية مبينة أن نقدروا له ليس المراد منها ما ظنه بعضهم من التقدير وإلا يمكن أن يعبر راوي الحديث عن الشيء وضده لأن نراوي الحديث باللفظين واحد مرة يقول أكملوا مرة يقول حسبوا وقدروا له أيضا حساب ناكمل ثلاثين لأن الشهر الهلال عندنا لا يتجاوز ثلاثين يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر تسعين وعشرون والشهر لا لا يقل عن تسعين وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين الله سبحانه وتعالى قاله الذي جعل الشمس ضياء من قمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين الحساب القمر يمر في ثمانية وعشرين منزل كل منزلات لها هسمون عند العرب لأنه في هذه المنازل الثمانية والعشرين يظهر صغيرا أو كبيرا من البدر إلى, الم... إلى أن يصل إلى درجة المحاق ثم يستسر يوم أو يومين يختفي أحيانا يختفي يوم يبان منا سيكون في تسعة وعشرين يختفي يومين ويبان منه ولكن ربما يبان ضعيف ولهذا قال الله تعالى الذي جعل الشمس ضياءه والقمر نورا وقد دره منازل ليتعلموا عدد السنين واحد منازلة ثمانية وعشرين منزلة ثم قال فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله بينا أن من فرائض الصيام النية في الليل وسع الله تعالى على عباده في النية بحيث أنه الإنسان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا الزمن محل للنية بخلاف العبادات الأخرى الوقتنوي الصلاة عند الصلاة الوضو عند الوضو مع خلاف يسير في ذلك لكن الصيام وسع الله تعالى على عباده لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل فرض الصيام نية بليله الأمر الثاني من فرائضه ترك وط... الوطع الجماع وترك الشرب وترك الأكل في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وترك وطع شربه وأكله وت... وكذلك والقيء مع إصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد وارد وكذلك ترك تعمد القيء يتعمد الإنسان القيء بخلاف من ذرعه القيء فإن من ذرعه القيء لا يفتح إلا إذا ازدارد الشيئا ومن تعمد القيء فقد ارتكب محرما وعليه القضاء والقيء مع إصالي شيء للمعد جمع معيدة كذلك من الواجبات أن لا يوصل شيئا إلى معيدته من أذنه أو عينه أو أنفه هذه أمور فيها نزاع فلا إن بغي له مثلا عندهم أن يكتحل ولا أن يضع شيئا في أذنه ولا في أنفه فإذا وصل شيء إلى حلقه من أذنه أو عينه أو أنفه فقد أفطر لكن فرقوا بين من وصله شيء من أذنه أو عينه إلى حلقه وبين من أكل، فمن أكل كفر، ومن وصله شيء من أذنيه أو عينه قاضي، لأن ذلك ينطبق عليه أنه أكل أو شرب وهذا لا ينطبق عليه ذلك. لكن الظاهر الله أعلم أن القول بأن ما وصل من العين مفطر كالكحل في هذا فيه شيء، ما فيه دليل يعني؟ من أذنين أو عينين، أما الأنف نعم. أما الأنف نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للاقيت ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة للاقيت بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة ليه لا يبالغ في الاستنشاق لأنه يكون ذريعة إلى إبطال الصور فذل على أن ما وصل من طريق الأنف مفتر والقيء مع إصالة شيئا للمعد من أذن أو عين أو في قد وارد. ثم بين وقته وقت الصوم وقت وقت طلوع متى يمتنع ذلك وقت طلوع فجره إلى الغروب من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب. فإذا الإنسان سمع المؤذن ينبغي له أن يكف عن الأكل. وإذا كان الإمام الإناء على يده هل يأخذ حاجته منه أما أنه عندما يؤذن المؤذن يذهب ويحضر سحوره صحوره سحوره فلا ينبه. نعم. في تفسير كثير. في غير هذا. فيها خلاف كلي قال حتى قرب طلوع الشمس. ولم تتبع الإنسان الخلاف وأخذ به لما سلم له دينه. فربنا قال وكلوا وشربوه حتى يتبين لكم الخيط ولو يضم من الخيط الاسود من الفجر هذا نصف القرآن ثم أتموا الصيام إلى الليل خلاف موجود عن بعض الصحابة لا ربع أن الخلاف موجود معروف في كتب الفقه ولكن ما كل خلاف أنه هو حق ولكن كي مسألة تبين هذا يختلف باختلاف الناس ربما واحد يراقب الفجر فلا يتبين له ويراقبه آخر فيتبين له هذه مسألة قد يحصل فيها النزاع وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب كذلك ينبغي أن يكون إنسان عاقلا هو إنما هو فرض على المسلم العاقل البالغ غير المسافر لأن المسافر يرخص له في بالفطرة أما إذا كالإنسان مغمى عليه غائبا وقت الفجر ولم ينوي فإن الصيام لا يكفيه وليق نعم وقت طلوع فجره إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقيدوه فاقيد العقل في الوقت عند الفجر مثلا هذا ما له يقضيه عندما يفيق عندما يرجع إليه عقله بذهاب ما به من إغماء أو نحوه وليقضي فاقيدوه والحيضو مانع صوما كذلك الحيض مانع من صحة الصوم وإن كانت الحائض عندما تطهر تصوم والأيام التي أفطرتها في رمضان من رمضان تقضيها بخلاف الصلاة فإنها لا تقضيها وليقضي فاقدوه والحيض منع صوما وتقضي الفرضى إن به ارتفع ويكره اللمس ويكره اللمس وفكر سريما يكره للإنسان أن يلمس مثلا معته إذا آمين العاقبة لأنه قد فعل ذريع ولكنه إذا كان آمينا من العاقبة بحيث لا ينزل منه لا مذي ولا مني فإنه يكره له الإقدام على ذلك ربما ينازع في هذه كراها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم لكن زوجته قالت أخبرت بأنه كان أملاكا لي به ويكره اللمسة فكر سالما دعبا لأن عادة الإنسان قاضية وجارية بأنه بأن فكره سالم من أن يذهب إلى ما يحرك فيه الشهوة ف يؤدي ذلك إلى بطلان صور ويكره اللمس وفكر سالما دأبا عنها عادة هذا دأبك هذه عادة كدأب آل فرعون ويكره اللمس وفكر سالما دأبا من المذي المذي الذي ينزل من الإنسان مذي ومني وودي وودي ينزل عقب البول والمذي ينزل عند تفكر بشهوة لكنها ماء ينزل من الإنسان لكنه ينزل ليس كما ينزل الماء الذي يتخلق منه الإنسان من غير دفق فهذا إذا أمنه الإنسان كره له ذلك أما إن كانت عادته أنه إذا فعل هذا نزل منه هذا الأمر فذا يحرم عليه فإن نزل منه مذي قضى وإن نزل منه مني, مني ما له كفر عنده ويكره لمسه هو فكر دأبا من المذيوة إلا حارما وإلا يكن من عادته السلام من ذلك فإنه يحرم عليه ذلك ذلك اللمس وكره ذوقا كقدر قالوا يكره لمن كان يطبخ أن يذوق يضع الشيء على لسانه ليعرف مثلا هل هو مالح أو غير مالح أو حذر والظاهر والله اعلم عدم كارهه وكاره ذوقك قدرين يذوق القدر يذوق القدر يذوق ما في القدر ما في القدره كيف يذوقها يحط الزنا على الحديد وكاره ذوقك قدرين وهذا ورد في بعض المصاحف وهذه العبارة وردت عبارة أخرى وكاره ذوقك قدرين وهذر يكره كثرة الكلام إذا كان هذه الكلام ما فيها فحفش ما فيها سباب ما فيها شتم ما فيها زور كثرة الكلام لغط، هذه مكرهة أما إذا كانت عمرا آخر فقد جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله الحاجة في أن يدع طعامه وكاره ذوقا كقدر وهذر نحن نقول لها الهذرة كم هي الهذر ومعنى الهذر كثرة الكلام غير فائدة ما فيه فائدة لغو بالذال فسأحنا نسموها بالدال لعمك يقولوا عندنا نحن الهضر يطلقوها مش نعلي اللغو يقولها راه يهدر لكن سبحان الله كثرة في لغو نصحيح راه يهدر وكاره ماذا وكاره ذوق كقدر وهذر غالب قيع وذباب مغتفر فكرة الإنسان يغلبه القيع غرعه القيء غلبه القيء لا شيء عليه وكذلك إذا كان مثلا غبار غبار أنت أعطيك والله غبار أنت أصنع هذا لبس لا مغتفر لأنه مما يعسل الاحتراز منه وكذلك ذباب غالب قيء وذباب ما له مغتفر يعني متسامح فيه فلا يفتره غبار صانعين وكذلك الغبار تاع <تصفيق> الصانع يكون مثلا في معمل في ارحاء دقيق نحو ذلك هذا يعسر الاحتراز منه فلا يفتره غبار صانع وطرق وكذلك الطرق جمعه طريق طرق يعني طريق يا غبار هذا لا يضر غبار صانع وطرق وسواك يابسين وكذلك يجوز السواك اليابس غير الرطبي الذي لا يتحلل المالكية عندهم مذهبهم أقوى من مذهب الشافعية فيجوز السواك في أي وقت صباح ومساء وبعض العلماء يقولوا السواك في العشية لا ينبغي لأن الإنسان يكون فيه فمه فيه ما وجد في الحديث لخلوه فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقالوا إذ استاك ذهبت عنه هذه الصيفة والصواب أن السواك في أي وقت جائز بشرط أن لا يكون رطبا فإن كان رطبا فعليه أن يمج ما يكون في فمه حتى لا يفتر شخص محمد، استيواك، <تصفيق> سلما يتاوض <يتعوذى> عن البيت، استيواك <سيبق> يستعلم في البيت أو يستعلم <الناس> إن كان الوضوء قريبا من الصلاة أزأه الاستياث مع الوضوء وإن كان بعيدا فعليه أن يجدد على وجه السنة والنذب لاستيواك قبل الصلاة أما إذا كان يتولى على دقائق قليلة يروح يصلي لا بس إذا كان هناك فارق معتبر بين الوضوء وبين الصلاة في يجدد السواك في المسجد، وسياق في المسجد بعض العلماء بعض الناس المالكيين قلوب اللي عيب في الجماعة الإنسان يستأك، مو شايف، مو شايف، مو شايف. النبي عليه الصلاة والسلام في موته الذي في مرضه الذي مات فيه رأى سواك، رأى سواك في يد بعض الناس فشتهاه. لشدة حرصه على الاستياك فأخذته أم المؤمنين عائشة وغسلته وسلمته إليه وقال لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني لهذا إذا كان الفارق كبير بين وقت الوضوء بين الاستياك ومو شعيب عيب الإسان يستاك وماذا به الإمام يديره به يعلم الناس مش عيب. لكن في لي شرط لي ليه كان بعض كاين بعض الشراح قالوا بل الإنسان لا يستاكو لا في المسجد نعم العلمة في ذلك تعش العلمة في السلسل أنا ما أقررتهم قالوا فيه رطوبة تنزل فيه كذا فيه كذا إذا نزلت عليه رطوبة أخلاص إذا يعرف من ثم كي يدين السياك يسيل منه الدمها ما يدير يستاك برا لكن ما كل الناس يسيل الدم و يفهمهم لأنسان لا إذا سيل الدم و يفهمهم لأنه لا يريد أن يزدرده لا يريد أن يبتلعه يريد أن يلفظه. كذا كان يعلم من نفسه هذا ليس مانعا من الاستيك كما قلنا ثم معظم الناس اللي يستكوا ما يستكوا استيك مليح أو إنسان يستكوا في الأسنان عرضا وفي اللسان طولا استيك موش غير السنين استيك للسان ينحي الرطوبات اللي هنا ينقي المجرى الفم قال غبار صانع وطرق وسواك يابسين ها إصباحوا جنابة وكذلك كون الإنسان يصبح جنبا يطلع الفجر وهو لما يغتسل بعد فهذا لا يؤثر خلال في صومه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام مش احتلام جنوبا من غير احتلام لأن الأنبياء لا احتلموه لأن الاحتلام من الشيطان والأنبياء معصومون من الشيطان النبي معصوم من الشيطان فكان يصبح من غير احتلام، وذلك لا يؤثر يؤثره خلال في الصوت. ولهذا قال يابيس إصباح حج نبات كذاك. يعني ما هو مانع من صحة الصوت؟ شو نحصل يا بيس؟ أنا صحة لسواك. سماه لا علاه سواك ويا بيس. سواك يا إذا كان سواك ويا بيس، معنى ذلك الاستياك باليابس. يرى عندكم أنتم يابسين هذا هذا الظاهر عندك يابسين سوى كويابسين غبار بارصانين وطرق وسواك ويا المفروض يكون سواك يابس هذا أولا إصبح جنابات كذاك ثم بين أن النية الواحدة في أول رمضان في ليلة رمضان تكفي لجميع الشهر تكفي إذا كان هذا الصوم متتابعا واجب التتابع إذا كان الصوم واجبا تتابع قال ونية تكفي لما تتابعه يجب الصوم إما أن يكون واجب التتابع وإما أن يكون غير واجب التتابع فإذا كان واجب التتابع كفت النية في الليلة الأولى كصوم الخفارة 60 يوم كيف والله غيرها مما هو واجب والله النذر إذا كان لله عليا أصوم عشر أيام متتابعة إلا أن نفاه مانعه إلا إن نفاه مانعه إلا إذا كان هذا الصوم الواجب التتابع كصوم رمضان نفاه المانع كالحيض فإذا حاضت المرأة فإن الحيض مانع من تتابع من صوم فإذا أرادت أن ترجع فإن بغي أن تنوي وهذا المذهب قوي وهذا المذهب قوي ولا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هو بيت والنهار ما هوش محل الصيام كان علماء اللي اعتبروا شهر الصيام أيامه كل يوم مستقل بنفسه قالوا لا بد من أن ينوي كل يوم كل ليل وهناك من قال لا هذا صوم واحد مفسور بيومين. بالأيام التي هي بالليالي التي ليست محل للصوت فيكفي هنية الواحد وهذا قوي في النظر ولا تناف مع الأفر ونية تكفي ما تتبعه يجب إلا إن فاه مانع فمن المانع شنو سافر أفطر حافظ نفست مرض ثم بيّن بعض المندوبات قال نُذِبَ تَعْجِلٌ لِفِطْرٍ رَفَاعَةٍ تعجيل الفطر إذا أقام الإنسان بأن الشمس قد غربت سارع الإفطار لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور تعجيل الفطر وتأخير السحور كذلك نُذِبَ تَعْجِلٌ لِفِطْرٍ رَفَاعَةٍ كذلك سحور ولا سحور سحور، آه، كذا كتأخير سحور تابع معناه يستحب تعجيل الفطري وتأخير، السحر. لكن الإنسان اللي يكون، ليكون في المدينة مثلا فإن عليه أن ينتظر الأذان، واللي يكون في الصحراء يراقب، يراقب الشمس ورأها قد غابت، فإن له أن يفطر، صليكم في المدينة. لا ينبغي له أن يعجل يقول الشمس رأي غربة والمؤذنون رأهم يؤخرون ثلاث دقائق لا هذا لا ينبغى نذب تعجيل لفطر رفعه كذك تأخر سحور تابعة ثم قال من أفطار الفرض قضاه ليزيد كفارة في رمضان إن عمد إذا تعمد الإنسان فأفطار الفرض في رمضان الفرض ويكون في رمضان بش يكون يقضي إذا أفطر الإنسان في يوم رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع أو استدعاء نزول منين كما سبق من أفطر الفرض قاضاه يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه يوم يومين، وليزد كفارة كفارة وهي تحرير الرقبة جئ او ما واش هنا صوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا فهم ستين مسكينا من افطر الفرض قضاه وليزيد كفارة في رمضان بشرط يكون هذاك الصوم تاع رمضان اما اذا كنت تقضي افطرت من رمضان يوما وانا مريض مثلا او مسافر والمراه حائض او نفاسه ثم قاضته مثلا في شوال أو في غيره وأفطارت عمدا فإنها لا تكفر إليق يكون فرم ويكون في نهار رمضان من أفطار الفرض قاضاه ليزيد كفارة في رمضان وبشرط أن يكون ذلك عمدا أما إن كان نسيانا أما إن كان نسيانا كيف؟ إن كان نسيانا فإن المالكي يقول أفطر وعليه أن يقضي وقد جاء الحديث بأن الناس إذا أفطر فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه وذو الصور ولؤكل قصع إذا كان ناس من أفطر الفرض قضاه ليزيد كفارة في رمضان إن عمد لأكلين أو لكن هذا شكون هو اللي اللي يقضي ويكفر إن أكل أو شرب باب بفامه موش من, من وذنه ولا من عينه ولا لا هذه كتفطرة عندهم ولكنها لا كفارة فيها لأنها لا يصدق عليها أكل ولا شرب من أفطار الفرضى قضاه وليزيد كفارة في رمضان إن عمت لأكل أو شرب بفامين أو للمني أو تعمد إنزال المني بفكرين أو بمداعبة ولو بفكرين أو لرفض ما بني والله رفض النية قال ايا بطلت من الشاي رفض نيته نية رمضان نعم هي ذكرها هنا من أفطار الفرض قضاه وليزيد كفارة في رمضان إن عمد لاش عمد ماذا تعمد ماذا لأكل أو شرب فام أو للمان ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفار قصر أي مباح بشرط إذا كان كلا كان متأو كان متأولا تأولا بعيدا هما عندهم المالكية عندهم إنسان اللي يفطر كان اللي يفطر متعمد ما عنده حتى تأول وكان اللي يفطر متأول التأول عندهم نوعان تأول قريب وتأول بعيد تأول قريب يجب لكم إذن على التأول مثلا اللي بعيد يذكروها على كل حال بقطع النظر عن كونه صحيحا أو غير صحيح لكنه ما يذكره هذا غير على وجه المثال يقولوا مثلا الإنسان رأى هلا لشوال إيه رأى هلا رمضان شافه هو حاكم ما يسمع له حاكم عندهم إليق فأكله يقضي ويكفر لأن هذا تأول بعيد تأول مثلا مرأة إنسان جيه الحمة وقت العصر أبعد الله عنه وعنكم قال اليوم جيني لحمى وقت العاصر يالله نصبح فترة التأول بعيد هذا التأول بعيد عندهم يقضي ويكفر وكان التأول قريب كان التأول القريب إذا كان التأول قريبا هذا عندهم لا مثلا تأول القريب أفطر الإنسان خطأا استمر قال بالخلاص افطرت هذا تأول قريب لا شئ المهم قاعدة أنهم ذكروا أمثلة للتأول البعيد الذي يكفر معه الإنسان وللتأول القريب الذي لا يكفر معه الإنسان بلا تأول قريب ويباح للضر أي أن من كان مريضا وبيح له أن يفتر وهو نص القرآن فمن كان منكم مريضا ويباح ويباح أيه؟ ويباح, ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح سفر القصر الذي يكون مباحا لا الذي يكون عاصيا به واحد غد يروح يكتع الطريق هذا لا يباح له الفطر وإنما إذا كان السفر سفر طاعة معتم يرحاج مجاهد مرابط تاجر طالب علم سهلة رحم إذا كان السفر مباحا أو واجبا أحرى الواجب بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفار قصر أي مباح سفار قصر مباح وعمده في النفل دون ضر محرمون وليقضي لا في الغير وعمده في النفل دون ضر محرمون وليقضي لا في الغير عند المالكية إذا الإنسان دخل في صوم نفل صوم تطوع وتعمد الإفطار دون عذر حرام عليها لأن عندهم أموراً عنده عندهم أموراً أمور تجب بالشروع كأن الأمور هي نافلة ولكن إذا دخلها الإنسان وشرع فيها صارت واجب كبر ليصلي ركعتين صارت الركعتين واجبا شرع في الاعتكاف صار الاعتكاف واجب شرع في الصيام صار الصيام واجب شرع في العمراء نافلة صارت واجبا إن كان هذه الجمهور يوفق عليها شرع في الحج التطوع صار واجبا فهمت كيف؟ كي الأمور معينة دخل مع الإمام معموما صار مرتبطا به فلا يفارقه عندهم أمور رأوا أنها تجيب بالشروع الحنفية عندهم بعض النوافل تجيب بالشروع مالكي عندهم بعض النوافل تجيب بالشروع العلماء كل عندهم العمر والحج تجيب تجيباني بالشروع لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة ترينهم فإذا شرع الإنسان في صوم نافلة وأفطر متعمدا حرام عليه وماذا يفعل يكفر هاي كفر يقضي وعمده في النفل دون ضر محرمون واليقضي واليقضي عند يقضيه لا في الغير والظاهر والله أعلم أن من أفطر أن من أفطر في النفل يعني لا يحرم عليه ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه لكن يستحب له أن يقضيها وعمده في النفل دون ضر محرمون وليقضي لا في الغير لا يقضي في العمد من كان صائم صيام نفل وأكل ناسيا عندهم لا يقضي هم قالوا يقضي وين في فالفرض الصواب إن شاء الله ما يقضي لا في فالفرض ولا في النفل، وعمدهه في النفل دون وعمده في النفل دون ضر محرم واليقض في الغير ما معنى الغير في غير العمد مسيئا لا قضاء فيه عندهم في النفل ثم بين الكفارة ما هي كفارة وكفيرا بصوم شهرين ويلة كفارة أن تصوم شهرين ويلة شمعة ويلة ويلة أن أي نتوليا لو كان يفطر نهار عمدا يفضل كلش وكفيرن بصوم شهرين ويلة. ما معنى ويلة؟ بصوم يعني وهي بصوم شهرين ويلة أو عتق قيم بالإسلام حلا. خصلة الثانية تعتق رقبات المؤمنة. تعتق رقابة المؤمن أو عتق قيم بالإسلام حلا. وفضلوا إطعاما ستنا فقير عندهم المالكي عندهم هذا ليس مرتبة بل هو على تخير والصواب أنه مرتب لكن المالكي عندهم مخير تكفر بصوم شهرين تكفر بعثق رقبة تكفر بصوم بإطعام ستنا مسكين وقالوا هذا أفضل لأن مصلحته متعدية المنفع عن متعدية مش قاصرة وفضلوا إطعام ستين فقير ماذا تقيم مدا للمسكينين من العيش الكثير أي من غالب قوة أهل البلد وفضلوا إطعام ستين فقير مدا للمسكينين من العيش الكثير المدران أصبح نشرحناه وقلنا المعنى المقدار صيفر فاصل ستين جزء من مئة من اللتر فهذا تعمروا دقيق والله كذا وتعطيه الواحد فيكفيك عن عن واحد مع ذلك الستينيك تعطيهم ستين مدة والله أعلم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> نعم نعم عندكم اختصروا الأسئلة على ما هو ضروري يعني انا الهدف بزاف تعرفوا ماشي هذاك الجواقي عيا دابا تشوفوا تشد في بون يجيب على شكل ني ندرس من كيف تروا ولا امور شي نشوف الصوره احسن منكم واش جبنا سفرتنا عندنا كاين واحد الحاجه شويه جبل مقطوع الشمس غابت وقتاه المعنى ديال الشمس غابت وكنجي من ناحيه الجبل ها موجود من انا شوف غنقول لك صرافي كنت نجي من دارنا من سعيدة ممكن نجي عند بروعه كاين واحد الجبل مواجه راني باللطو الشمس غابت مر الجبل نمشي في التقاي حتى الشمس وليه هذا خليني نكمل كل يوم بعد وقاي سؤال مدي الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أودى جوامع كله سخر الله له البيان قال إذا أقبل الليل منها هنا وأكبر النهار منها هنا وغربت الشمس وفقل أفتر الصعيد فإذا رأيت الليل منها هذه هذه الأرض وهنا قبة السماء تلاقتنها شاهدت هذه المنطقة زرعت اللي مجاورة اللار شدت الشمس غر غربت منا يمكنك أن تقول إن المغرب قدا أما مجرد بينت لك الشمس منا وانت تشوف الحمرة موجودة في الجهة الشرقية ملاصق على الأرض هذا لا ينطبق عليه الحديث لأن ريا والسلام قال إذا أقبل الليل من هنا أقبل الليل من هنا بينت على حاجة وما تنساش وش بقى عندك عندما الشمس تنزل عن مستوى الأفق ماذا الأفق كيف تنزل الشمس عن مستواه هذه المنطقة أنت على السماء تولي زرقة اللي مجاور الله وال والمنطقة اللي فوقها تولي حمراء وهذه الزرقة تبقى تكثر تكثر تكثر تكثر تكثر تكثر تكثر, تكثر, تكثر حتى الشفقة تغيب كلش لهذا هذه مثل الجمل أقبل الليل منها هنا وأذبر النهار منها هنا وغربت الشمس أكثر صار كم اللي ضرب منطقة الحمارة منطقة الحمارة لا يوجد رفيع أنا أعطيتك القاعدة أطبقها إذا, إذا لقيت هذه القاعدة موجود موجودة أفضل مدام الحمارة مازال موجودة إذا الحمارة في الجيهة الشرقية مازال الحمارة ملاصق للأرض إذا الحمارة فهمت القاعدة إن باتكوا ليها ولا؟ قلت لك كين حاجة هذا هذا الأفق الشبس مدام راهي هنا الجهة الشرقية للسماء ملاسق للأرض تكون المنطقة هذه حمراء كي تنزل هي تقول لي اسمى الشمس تبان في المنطقة العالية هكذا الضوء هنا وين يبان كي تكون الشمس هنا وين يبان الضوء يبان في المنطقة العالية والمنطقة اللي هي مواطية تزراد تأيذ زرقة زرورقة الجزء سفيفة هذه الحاشية الملاصقة للأرض زرورقة وصارت الحمراء فوقها أعرف بني الشمس غربت قطعة، والعكس، العكس في الصباح، العكس في الصباح في الصباح منا كي تكون الشمس مازالت تحت الأفق، المنطقة، المنطقة تحتانية اللي مجاورة الأرض عالسمة تكون زرقاء، المنطقة العالية تكون حمراء، لما تخرج الشمس وتلحق الأفق ذيك المنطقة المجاورة الأرض طلعت؟ اكسپلور في نظر الطلاب في خمس دقائق لك شيئا في هذه المسألة كان بعض اخواننا احنا كانوا دايرين لنا في في قال اليوميه وكنت أكلموا على هذه العيوب الشباب السلفي مش بس نغمطهم حقهم لا مساكين يحرصوا على الخير ويبغوا يتبعوا السنة صحيح يقعد إنسان يتبع السنة مع العلم كان بعض الإخوان يستنى قال المغرب بالرغم ما اللي راي ديرتها وزارة الشؤون الدينية قال راه تتأخر في الثقة القاية أيّا أسرع عند الحانز بقول له تمر دي راك في الصحراء والله مقابل للمبحر وشوت الشمس غربت أنا ما أقولكش على القاعدة اللي شرحنا. إذا ما راكش، أروح نتبغوا قاعدة واحد آخر. وهي الاستصحاب. إذا راك في الليل، كالي شارب استصحي بالأصلح حتى يتبين لك الفجر. شي هذا هو الاستصحاب. وإذا راك في النهار صايم استصحي بالأصلح حتى يتبين لك الغروب. مشي هذه قاعدة؟ وش يعني الإنسان يبقى على ما كان، على ما كان يبقى ما كان على ما كان حتى يظهر خلافه. ففي النهار كما تفضل، يجتياك الخلاف. شو كان هو كان بين انتهاء أكل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهاء من أكله إلى طروء إلى الأذر قبل ما يقرأ القارئ خمسين عاماً وكان يعد هذا صلى الله عليه وسلم تأخيره في صحور كيف يمكن إطلاق تطاق ونحن يتفعله. هذا ما فيه نزاع ما فيه خلاف نعم لكن من أراد أن يؤخر بعد هذا المدة ما فيه إشكال ولهذا المالكي يقولوا باللي الصحور كله من نصف الله نصف اللي الأخير هو تأخير. لكن الصحيح الصواب إنسان إذا عنده قدرة يأخر بسحباً بشيء آخر حتى منطقة الشك كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك، بالصح الآن ما شككت لو كرّك وحدك، أما أنك تسمع الأذان ثم تقول بالأذان رايق قدام وتبني هذا إعلاني، لا، لا ينبلين، بش حصة فاضيلة، يعني لو أنك تعمدت تعمدت تأخير الفطور من غير مع أن التمر عندك. وللما عندك ربما تركت فاضلة بس حكون وكلم تتعمل أنت أنت ما زلت ركشك هل دخل الليل أم لم يدخل المطلوب منك أنك لا تأكل هي القواعد شف البيت سانسون وقتها طلوع الشمس إلى الغروب والعقل في أول شجرة مدن من سينجا فقد عطاه حتى طلوع الشمس طلوع الشمس إيش ما بيتش لم يبييت الصوت. شكو يجديه <تصفيق> كذا ما؟ <مهن>؟ يجديه <تصفيق> كذا ما؟ هاي سأشتام. هاي سأشتام. من الله. <تصفيق> ربما يقال له أمسك لحرمة رمضان كما الإنسان اللي مكان شعره بلي هذا نهار رمضان حتى الثمانية جار ببر رمضان هذا يجب عليه أمسك مراعاة في لحرمة رمضة. صاروا قدرنا أن هكلا. ما نقول بأنهم متى يكون لحرمة رمضة؟ لأن صومه ما هو الصحيح. هذه غلط. المربع المربع المربع تقضي كما يقضي الناس بشرط على حسن ما أرى لي أن الأقوال هذه 4 ولا 5 إذا كان تستطيع أن تقضي قبل أن يدرك رمضان المقبل تقضي، لكن إن كانت لا تستطيع أن تقضي حتى يدرك رمضان المقبل هذه تطعن الثالثة <تصفيق> لا تبدأ ولا إذا كانت تعلم صوم أن صومها يؤذي ويؤدي يؤدي إلى ضعف حملها والله يضرها هي في الحمل ضرها هي أو يؤدي إلى ضياع رضيعها إذا إم كانت تستطيع أن تقضي قبل دخول رمضان المقبل وهو الوقت الموسع تقضي إن كان يبركوها رمضان وهي عادت والله تعاوذ تقول بالله ثاني غادي نحمل لعمل جاي حمله هذه معناه غادي تترقب بها سنوات فهذه البيت قال من أفضل فرضك بضاء واليزيد في رمضان إن عمي أشملت لقالة الخلسة إنما أضعم الله و أضعمه الله و سقاه على رضع الحكم و شرط الحرب و رضعه الإنسان يلفت رعمه، يأفطر ناسيا حديث ناس إن إن ما أطعم الله ما أطعم الله وسقط، قال يفعل شفنا، يفعل شفنا، الحرج من الحفاظ، إن في اليوتيم ما صومه جاء في الحديث في اليوتيم ما صومه من أفطر ناسيا هما قالوا هذا في النافلة. قالوا في رمضان لأن الله تعالى قال ولتكميل العدة وهذا ما أكمل العدة كيف إيش واحد يقول لك باللي رفض يوم ما صومه فيقولي ما أكمل العدة وما قالوا باللي رب قال ولتكميل العدة وهذا ما أكمل العدة يقولوا لهم كمل العدة إيش كل يقولكم كمل العدة صاحب الشريعة الذينزل عليه القرآن قال في اليوم ما صومه فإنما الله تعالى والله وله كل قصر إذا كان الناس يرى صاحب كش واحد من جاب جاب من قرابو هذا الشر هو اللي دار صايم على الخاين شنو تقدر شخا روايه هذا الشيء ولا قضاء عليه بسم الله هو لا لو كان يقلي ما نهضروش لو كان يقلي عليه يقول في الموت ما صوم هذا قضاء عليه دي معروفه وكان عليه القضاء علاش الحديث كاع الناس ممروا عليه كفاره ولا يتم صومه كلمة ليتم صومه تغنينا عن معنى اعتبره الشرع صائما مع هذا إذا كان جاء أنا ما حضرني الآن فليتم صومه فإنما الله أطعم وسقاه لكن كيف فرق بين الناس والمخطئ الناس المخطئ، المخطئ وش إنه؟ عين دا المالكي ياو جبوا كثير من العلم. قال الشمس غربت ما غربت، من بعد ما غربت، بنت اللي ما غربت. هذا ما هو الناس. إحنا الناس اللي نسال صور. جاء مراش فراس بالراسعي. المخطئ كذا. أنا ذكرتك مكياج. قال ما غرب بعد بنت اللي بقي لهم الساعة والله. هذا موش ناسي تحرس عاشر من... خلاف. <تصفيق> خلاف لكن الذي عندي هو انه يقرأ. المخطئ موش كي الناس النص جاء في الناس يصومون موش المخطئ, يقرأ المخطئ يقرأ. هذا <تصفيق> الذي اراد فرق راه بين الفرق يعرف <تصفيق> محتى يعرف اللي ساير، والناس راح ناس يصوموا. آخر ستين زجر الساين عن زعتر عندهم ومتاع زجر عنده. والله إن شئت تقول زجر زجر. لكن الكفارة سمعنا كفارة من رحمة الله بنا بهرب يغفر لنا بهارذن لأن الكفارة جاء جاء جاء من الكفر ما هو الكفر, التغطية الكفر هو التغطية معنى ذاك الذنب وكفارة صيغة مبالغة تكفر مش ما غطي الذنب يمحى بها من رحمة الله بينا يعني إذا واحد يقول بعد ما يكفر شو إذ ما عظيم كيف يوم هذا الذم مع التوبة هذا كفر. اسمع نشعل ملكي <تصفيق> تقال <تصفيق> وخذ رء طعام مسكين رقيم مخذلي مسكين من العيش الكهيل من سني لكن صاح هذه مصلحة ألغها الشرع. هذي العلماء يتكلمون عليه يقولوا هذه المصلحة الملغاة. هنا عندنا كي مصلحة. معتبرة. شهد لها الشرع بالاعتبار وكين مصلحة؟ جاء الشرع بإلغائها وكين مصلحة؟ ما لقينا لها دليل تعل اعتبار ولا دليل الإلغاء هذا المصلحة مما قالوا إن الشرع قد ألغاها لم يفرق بين غني وفقه وذي أفتابيها يحيي بنو يحيي الذي آخذ الموطعي عن مالي جاء أمير كان أفطر فقال له خلاص أنت إدق لك 360 مرة يقولوا كان يقول, أن يقول له أنا فعين جار ماني يقول له نعم لقيت كونه هو يملك العلا ما جاء, <تصفيق> <معا؟ تصفيق> جاء خانه وأصبح هذا الميدال يذكروا في المصالح في المصلحة الملغاة كيفش فر ولاك الكفارة لمحو الذنب هنا يبين لك بالكفارة لمحو الذنب ماش بالزجر حسوا كان كرت بالزجر هي يقول صوم الشيء اللي يرفعه كبريا، الطفرة أو القيمة. كذلك يكون مارين أثا أو مرض مزمن يتعب عنقنيا ولا هل يكون القيمة يتجه القيمة؟ لا الإطعام. لا طال إطعام خير له. لا القيمة إلا عند سعد جري الإطعام أو قيام مصلحة المعطاء. خير له. هذا خير عند المالكية تشري 21 كيلو دقيق أو 22 في أقصى الأحوال تقسمها على 29 قسم مثلا فيديو فيديو تقسمها على 29 قسم أسرة فيها 5 تعطيها 5 قصار أسرة فيها 10 تعطيها 10 قصار تريح إذا كان ما كان لع... لعلة ما مصلحة المعطاة كما واحد زوائل ما عنده إجباره أما الأصل، أما ذي نِال الإطعام، <تكرير> الحمد لله تكليف إطعام لمسِل عائلة، نعم؟ تكليف <تكرير> إطعام لمسِل عائلة، جميع أقسامه في معايِلة تعقم الحبران. لا، وإذا كان في كفارة رمضان فلا بد من استغراق العدد، وإذا كان في الفيديا فهذا فيه نزاع. كفارة رمضان فيها خلاف الحنفية. أما الفيديا فالفيديو فيها نزاع ليس فيها دليل متين على أن العدد يستغرب. فكفرة فيها نص إطعام ستين مسكينا. كنا في كفارة الظهر وكفارة الإفطار في رمضان عامدا وكفارة الحين في اليمين هذه لا بد من استغراق العدد فيها بالنص. أما هما المسكين حملوه على ليس على المسكين كمان لكن في كفاره الفديه واحدة مريض واحدة حامل قلنا لها والله ترفعي قلنا لها باش تعطي فديه هذه مختلف فيها والله اعلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك